سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منه آمئة جلدة ولا تأخذكم بهما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 والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهادة فجلدوهم فجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبل لهم شهادة أبدًا وأولئك هم الفاسقون.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 ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شروا لكم بل هو خير لكم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 لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفق مبين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 ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم لمسكم فيما أخذتم فيه عذاب عظيم. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينات وتحسبونه هينو وهو عيد الله عظيم.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 ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم إن الذين يحبون أن تأشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة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 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ السَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعَ خُطُوَاتِ السَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْسَاءِ وَالْمُنْكَرِ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 إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات العلو في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون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 كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أذكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وكل المؤمنات مِنْ من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا بعولتِهن أو أبائهن أو أبائ بعولتِهن أو أبنائهن أو أبنائهن أو أو إخوانهن، أو بني إخوانهن، أو بني إخوانهن، أو بني أخواتهن، أو نسائهن، أو ما ملكت أيمنهن، أو ما ملكت أيمنهن ما ملكت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 وأتوهُمْ مِمَّ لِلَّهِ الَّذِي أَتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُ فَتَيَأَتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدَنَتَحَصُونَ الْلِّتَبْتَهُ عَرَضَ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَمَن يُكْرِهُ النَّفْعِ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 الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكعة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة يُقَدُّ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زِيتُونَةٍ الَّا شَرْقِيَةٌ وَلَا غَرْبِيَةٌ يَكَادُ زَيْتُهَا يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيرُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُورٌ عَلَى نور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 أَجَالُ اللَّهِ هِمْ تِجَارَةُ وَلَا بَيْعٌ عَلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمَ يَخَافُونَ يَوْمَ تَتَّقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزك من يشاء بغير حساب والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماءا حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِندَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ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 ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور ومن لم يجعل الله له نورا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 فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنابرقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في لعبرة لأولي الأبصار والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين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 وَإِيَّا كُلُّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُونَ إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَمْ يَرْتَابُونَ أَمْ يَخَافُونَ أَن يَخِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلِ أُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعناك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 قسمو بالله جهدا إيمانهم لا إن أمرتهم لا يخرجون قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون قل أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرسول فَإِن تولوا فإنما عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ كَمَا عَمِلُوا الصالِحَاتِ لَا فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَا يُبَدِّلُنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وأقيموا الصلاة وَآتُ الزكاة وأطيعوا الوسول لعلكم ترحمون لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير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 والقواعد من النساء إلا التي لا يرجون نكاحا فليس عليهم نذناح أي يضع نثيابهن غير متبرّجات بزينة وأي يستعخفن خير له والله سميع عليم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 أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم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 قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذة، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ألا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ